بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الأربعون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في ثيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول حفظه الله غزوة خيبر من بدايتها إلى نهايتها غزوة خيبر لبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم من غزوة ذي قارد ثلاث ليال ثم خرج في بقية المحرم من السنة السابعة للهجرة إلى خيبر سبب الغزوة أما سبب هذه الغزوة العظيمة هو أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وهم الذين أثاروا بني على الغدر والخيانة ضد المسلمين فكانت خيبر هي موطن الدسائس والتأمر. ومركز إثارة الفتن والحروب ضد المسلمين فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر قريش بهدنة الحديبية تفرغ الآن لخيبر طبيعة خيبر وخيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير بينها وبين المدينة ثمانية غرد وإليها لجأ يهود بني قينقاع والنضير بعد إرلائهم من المدينة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم فكان لا يسكنها إلا يهود تجهيز المسلمين للغزو وخروجهم تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر وفتحها وكان الله سبحانه وتعالى قد عاد رسوله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من الحديبية بفتحها فقال سبحانه وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها وأمر أصحابه بالتجهز لغزو وفتح خيبر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد غزوا ورى بغيره إلا في غزوة خيبر وغزوة تبوك. أما غزوة خيبر فلأن الله تعالى قد وعده بفتحها وأما غزوة تبوك فلأن المسافة بعيدة جدا ولأنها كانت مع أعظم دولة في ذلك الوقت وهي الروم فلا بد من أخذ الاستعداد الكامل لها رد الرسول صلى الله عليه وسلم المخلفين ولما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه المخلفون عنه في غزوة الحديبيه يريدون خروج معه رجاء الغنيمة فلم يأذن لأحد منهم قال الله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن لا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة وهم ألف الكماس رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يخدمه ولما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج لخيبر أمر أبى طَلْحَةَ الْأَنصَارِيَّ رضي الله عنه أن يلتمس له غلاما يخدمه وهو ذاهب إلى خيبر فقد أخرج الشيقان في صيحيهما على انس بن مالك رضي الله عنه أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر فخرج بي أبو طلحة مرد وأنا غلام راهقت الحلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، وضل الدين وغلبة الرجال ثم قادمنا خيبر واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عفوطة الغفارية رضي الله عنه وهذا هو الصحيح فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عراق بن مالك أنه قال أن أبا هريرة قادم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفوطة الغفارية على المدينة قدوم أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وقدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لفتح خيبر أبو تعلمة الخشني رضي الله عنه وخرج معه فشاهد خيبر ثم قدم بعد ذلك سبعه نفر من قومه فاسلموا ونزلوا عليه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وأحداث جرت في الطريق خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وسلك وهو ذاهب إلى خيبر على جبل عصر ثم سلك على الصهباء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسيره إلى خيبر وهو راكب على حماره أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعمي عامر بن الأكوع يا عامر ألا تسمعنا من هنياتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم النبي يسوق الركاب وهو يقول اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا تغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لقينا وألقي يمسكينة علينا إن إذا صيح من أبينا وبالصياح عول علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قال عامر بن الأكوع قال صلى الله عليه وسلم يرحمه الله فقال الرجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أن تعتنى به وفي رواية ابن سعد في طبقاته عن إياس بن سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر لك ربك قال وما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصه إلا استشهد فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على جمل له يا رسول الله يا رسول الله لولا ما تعتنا بعامر وقلت استشهد عامر رضي الله عنه في هذه الغزوه كما سياتي وصول المسلمين إلى خيبر ويغارتهم عليها اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ليلا فبات هو وأصحابه قريبا منها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتى قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلم اصبح صلى الفجر بغلس وركب هو واصحابه فاتى خيبر ولما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه خيفه ثم قال اللهم رب السماوات وما أضلنا ورب الأرضين وما أقللنا ورب الشياطين وما اضللنا ورب الرياح وما أذرين فإن نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخيرنا فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء لكل قرية دخلها قال أنس رضي الله عنه فاتيناهم حين بزغت الشمس وقد خرج يهود خيبر إلى زروعهم بمساحيهم ومكاتلهم وأخرجوا مواشيهم ولا يشعرون فلما رأوا جيش المسلمين فزعوا وقالوا محمد والله محمد والخميس ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين جغلاقية خيبر قبل ان نشرع في تفاصيل هذه الغزوه العظيمه نتكول اولا عن جغرافيتها خيبر من الى إلى شضرين شبر في خمسة حصون وهي واحد حصن ناعم اثنان حصن صعب ابن معاذ ثلاثة وحصن قلعة الزبير اربعه وحصن ابين خمسه وحصن نزار وتقع الحصون ثلاثه الاولى في منطقه يقال لها النطاه واما الحصنان الاخران فيقعان في منطقه تسمى الشقاء أما الشطر الثاني فيعرف بالكتيبة وفيه ثلاث حصون وهي حصن القموص وحصن الوطيح وحصن السلالم وهناك حصون أخرى غير هذه الثمانية إلا أنها كانت طغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه الحصون في مناعتها وقوتها بدء المعركة وفتح حصن ناعم أول حصن هاجم المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم فخرج مرحب اليهودي ينادي بالبراز قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطر مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فبرز له عم عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطر مغامر فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصيرا فتناول به ساق اليهودية ليضربه فرجع ذباب سيفه على نفسه فأصاب عين ركبته فمات منه قال سلمه رضي الله عنه فقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطل عمل عامر قتل نفسه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قال أناس من أصحابك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك إن له لأجرين وجمع بين اسميه إنه لجاهد مجاهد مقتل محمود بن مسلمة على يد مرحب وقد واجه المسلمون مقاومة جديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون منها حصن لناعي من هذا وهذا أول الحصون وقد استشهد عنده محمود بن مسلمة رضي الله عنه حيث كان تحت الحصن فألقى عليه مرحبه اليهودي من أعب الحصن رحاً فقتله بها وظل حصن نائم أول حصول خيبر منيعاً أمام المسلمين. فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فنهض بها وقتل قتالاً شديداً ثم رجع ولم يفتح له ثم أعطى الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث الرائة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقاتل قتالاً شديداً ثم رجع ولم يفتح له وظل المسلمون تسعة أيام يحاولون فتح إسرناع من لكن ما استطاعوا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأخذ الرأية. وفي ليلة اليوم العاشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلى وطيئن الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى له. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها ورجاء أن أدعاذها. وقال بريدة بن حصيب رضي الله عنه وأنا في من تطاول لها فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقيل هو يا رسول الله يشتكي عليه فأرسلوا إليه فجاء به محمد بن مسلمة رضي الله عنه يقوده وبه رمد فباصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فاعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم مقتل مرحب على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج مرحب يطلب البرازة مرة أخرى بعدما قتل عمرو بن الاكوع رضي الله عنه وهو يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرر إذا الحروب أقبلت تلهب فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يرتجز ويقول أنا الذي سمتني امي حيدرة كليت غابات كريه المنظره وفيهم بالصاع كي السندره. السندرة فضرب علي رضي الله عنه مرحبا فثلق رأسه فقتله وكان الفتح على يد علي بن ابي طالب رضي الله عنه روايه فيها نظر قلت وقع في مسند الامام احمد وابن اسحاق في بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن محمد بن مسلمه رضي الله عنه هو الذي قتل مرحبا والصحيح أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي قتله وقد ذهب إلى ذلك الإمام النووي وابن الأثير وابن عبد قال الحاكم في المستدرك إن الأخبار متواثرة بأسالين كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال الإمام الصالحي والذي في الصحيح مسلم من أن علي رضي الله عنه قتل مرحباً اليهودية مقدم على ما وقع في رواية الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق في في من وجهين أحدهما أنه أصح إسناداً والثاني أن جابرا لم يشهد خيبر كما ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما وقد شهد سلمة وبريدة وأبو رافع رضي الله عنهم مخيبض وهم أعلم ممن لم يشهدها. رواية ضعيفة وواهية. وروى الإمام أحمد في مصنده بسند ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه أنه قال لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مقتل ياسر أخو مرحب على يد الزبير بن العوام رضي الله عنه ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهذا كله عند حصن ناعم أول الحصون وهو يقول من يبارز فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه فقالت أمه صفية بنت عبد المنطرب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها يقتل ابني يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم بل ابنك يقتله إن شاء الله فقتله الزبير رضي الله عنه بطل إلى النار. ثم خرج رجل من المسلمين وقاتل قتالا شديدا فعوجا به الصحابة رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. إنه من أهل النار. فقد روى شيخان في صحيحيهما عن أبي ريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال الرسول رسول صلى الله عليه وسلم لرجل مما مع يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاد الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح فأثبتته فكاد بعض الناس يرتاب فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها سهما فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلالكم فاذن إنه لا يطول الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر شدة القتال عند حصن ناعم وفتحه وقد داق المسلمون حول حصن ناعم مقاومة جديدة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أتر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة اصابتها يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمه فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفت فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة واشتد الصحابة حتى انهارت مقاومة اليهود بعد مقتل مرحب وإخوته ويئسوا من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب واقتحم المسلمون حصن ناعم ففتحوا فتح حصن الصعب بن معاذ وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم وقد تسلل إليه من فر من اليهود من حصن ناعم فبدأ الحصار عليه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء إلى الحباب بن المنذر رضي الله عنه فأقام المسلمون عليه ثلاثة أيام تحريم الحمر الأهلية وقد أصاب المسلمين مجاعة شريدة فذبحوا حمرا من حمر الإنس وأوقدوا النيران وطبخوا لحومها في القدور فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حرمها عليهم وأمرهم أن يكفئوا القدور ولا يأكلها وحرم عليهم أيضا لحوم البغال وكل ذي لاب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور وحرم أيضا المجثمة والخلسة والنهبة وحرم عليهم المتعة روى الشيطان في صحيحه مع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال أصابتنا مجاعة اليوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ ناذى مناد الرسول صلى الله عليه وسلم أنكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا وأخرج الشيخان في صحيحه معنى البرى بن عزب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيدة ثم لم يأمرنا بأكله بعده وروى الامام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال يا رسول الله اكلات الحمر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله ابنيه الحمر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس قال فاكفئت القدور بما فيها وروا الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فاخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملأوا منها القدور فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور فقال إن الله سيأتيكم بردق هو أحل من هذا وأطيب من ذا هو أحل من ذا وأطيغ من ذا قال فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية والفهم بغال وكل الذي ناب من السباع وكل الذي مخلب من الطيور وحرم المجثمة والخلسة والنهبة وآخر الشيقان في الصحيح عن علي بنبدال طالب رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاع عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وفي رواية الحمر وفي رواية الحمر الأهلية قال الحافظ الفتح وبياده الأحاديث أنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته ومن رأاه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعه إما بنفسه كأن يخاطبهم وإما بغيره بأن يأمر مناديا فينادي لأن لا يغتط به من رأاه فيظنه جائزا وأول إمام أحمد في مسنده واللفظ له وابن ماجه في سننه بسند صحيح عن المغدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال صلى الله عليه وسلم يوجد أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحلالا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله النهي عن أكل البصر والكرة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر أصحابه عن أكل البصل والكراث إذا أرادوا الذهاب إلى المسجد فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شوط مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر عن البصل والكراث فأكلهم القوم ثم جاءوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنهى عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟ قالوا بلى يا رسول الله ولكن أجهدنا الجوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكلهما فلا يحضر مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنه آدم وقال البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا شأن عبد الياسر رضي الله عنه أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه أنه قال والله إن لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر عشيه إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يطعمون من هذه الغنم؟ قال ابو اليسر فقلت أنا يا رسول الله قال ففعل قال فخرجت أشتد مثل الظليم فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا قال اللهم أمتعنا به، قال فأدركت الغلم، وقد, وقد دخلت أوائلها الحصن فأخذت شاتين من أخرىها فاحتضنتهما تحت يدي، ثم أقبلت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء، حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذبحوهما، فأكلوهما. شأن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. روى الشيخان في صحيحه عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال، كنا محاصرين قتل خيبر فرنا انسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخده فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فتحيته منه وفي رواية الإمام مسلم قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دع رضه عز وجل بفه هذا الحصن فقد روى ابن إسحاق أن من سهم من, من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليس بهم قوة وأن ليس بيدي شيء نعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصولها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا ففتح الله تعالى لهم حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن أكثر طعاما منه ووجدوا بعض الآلات الحربية من وغيرها فأخذها المسلمون فتح حصن قلعة الزبير ولما فتح المسلمون حصن الصعب بن معاذ تحول اليهود الذين سلموا من القتل إلى حصن قلعة الزبير وهو حصن منيع في رأس جبل فقام المسلمون على محاصرته ثلاثة أيام فجاء رجل من اليهود يقال له غزال فقال يا أبا القاسم تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح من أهل النطاط وتخرج إلى أهل الشق فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله وماله، فقال اليهودي غزال إنك لو أقمت شارا ما بال لهم دبول تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلتهم فيمتنعون ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشرابهم عليهم أصحروا لك، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دبولهم فقطعها، فلما قطع عليهم مشاربهم خرجوا فقاتلوا أشد القتال وقتل من المسلمين يومئذ نفر. وأصيب بن يهود ذلك اليوم نفر وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا آخر حصون النطاع فتح حصن أبين أحد حصني الشقة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النطات تحول إلى منطقة الشقة فكان أول حصن بدأ به حصن أبين فقاتل أهلوه قدالا شديداً وخرج رجل منهم يدعو إلى البراز فخرج له الحباب بن المنذي رضي الله عنه فقتله ثم خرج رجل آخر منهم فصاح من يبارز فخرج له أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه البطل المشهور صاحب العصابة الحمراء فقتله وعند ذلك أحجمت اليهود عنه البراز وقد أسرع أبو دجانة رضي الله عنه بعد قتله للرجل اليهودي الى اقتحام القلعة واقتحم معه المسلمون وجرى قتال مرير داخل الحصن ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى الحصن الثاني والأخير من حصون الشقة فتح حصن النزار وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذا الحصن فبدأ يهود يرمون المسلمين بالنبال وهجارة حتى أصاب النبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيقت به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصب المنجنيق الذي وجدوه في حصن الصعب فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه وانهزم اليهود هزيمة منكرة وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى بل فروا من هذا الحصن وتركوا نساءهم ودراريهم فأخذها المسلمون وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر وهي النطات والشقة فتح الشطر الثاني من خيبر حصون الكتيبة ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشطر الثاني وهي حصون الكتيبة وهي ثلاثة القموس والوطيح والسلالم حصن اليهود أشد التحصن واختلف أهل المغازي واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصون الكتيبة الثلاثة أم لا فسيقوم بن صريح في جريان القتال لفتح حصن القموس بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط ومنه سميت صفية بنت تحيي بن أخطب رضي الله عنها من غير أن يجري هناك مفاوضات للاستسلام أما الواقدي فيصرح تماما تصريح أن قلع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضات ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القمص بعد إرادة القتال وأما الحصنان الآخران فقد سلم إلى المسلمين دون ما قتال وبما كان فإنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصون الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار ودام حصار أربعة عشر يوم واليهود لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم من جنيق فلما أقانوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. مفاوضات أهل خيبر ومصالحتهم. روى الإمام البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل المقاتلة وسب الذرارية، فارسل كنانة ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزل فأكلمك. قال صلى الله عليه وسلم نعم فنزل ابن أبي الحقيق فصالح رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم على التاني واحد حقن دماء من في حصونهم من المقاتله اثنان ترك الزرية لهم ثلاثة يخرج اليهود من خيبر بذراجهم اربعه يخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والكراع والحلقة وعلى البز إلا ثوبا على ظهر إنسان خمسة ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتمون شيئا فصالحوه على ذلك وتم تسليم الحصون إلى المسلمين سؤال اليهود البقاء بخيبر فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج أهل خيبر من أرضهم كما صالحوه سألوه أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصر ما خرج منها من الثمر والزرع فقالوا له يا محمد دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم وأعمر لها ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك على أن يكفوا المسلمين العمل ولهم نصف الثمر روى الطحوي في شرح مشكل الأثار بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها أي على مزارع خيبر وكانوا لا يفرغون للقيام عليها فاعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نترككم على ذلك ما شئنا فأقره فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى تيباء واريحة كما سيأتيه وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية من تحويي بن أخطاب رضي الله عنها وكانت تحت كنانة من أبي الحقيق وسيأتي زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد وعلى الغم من هذه المعهدة فقد غيب ابناء أبي الحقيق مسكا فيه مال وحلي لحويي بن أخطاب وكان قد قتل في غزوة بني قريظه كما تقدم وكان احتمال له معه إلى خيبر حين اجلية بنو النضير اخرج ابن حبان في صحيحه وابو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فغيب مسك لحيي بن اخطب وكان قد قتل قبل خيبر وكان احتمال له معه يوم بني النضير حين اجلية النضير فيها حليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حجي ما فعل مسك حجي الذي جاء به من النضير قال أذهبته النفقات والحروب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف في خريبة هنا فذهبوا فطاف فوجدوا المسك في خريبة فقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق أحدهما وهو كنانة من الربيع بن أبي الحقيق زوج صفية بنت حيي رضي الله عنها قسمة الغنائم ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر بين أهل الحديدية لأن الله تعالى كان وعدهم إياها ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها ابو داود في سننه بسند صحيح عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحادته ونصفا بين المسلمين وفي رواية أخرى عند أبي داود بسند حسن عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس قال البيهقي في دلائله وهذا لان خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا فقسم, فقسم ما فتح عنوه بين أهل الخمس والرالمين وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج اليه من أمور المسلمين فعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل فرس سهمين ولفارسه سهما ولكل راجل سهما فقد روى الإمام البخاري في صحيح بن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الفرس سهمين وللراجل سهما فسره نافع فقال إذا كان مع رجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم وأخرجه النسائي في سنة الكبرى بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم سهم للزبير وسهم للقربة لصفيه بنت عبد المطلب أم الزبير رضي الله عنهما وللفرث سهمان رد خ رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبيد والنساء وأما من سيد خيبر من العبيد والنساء فردخ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنيمة ولم يسهم لهم فقد أخرج أبو داود والترمذي والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع وروى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن امرأة من بني غفار قالت أتهت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار فقلنا له يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو يثير إلى خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا فقال صلى الله عليه وسلم على بركة الله قالت فخرجنا معه وكنت جارية حديثة فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها فوالله لا تفارقني أبدا رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ولما رجع المسلمون إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي منحوهم إياها لما قدموا عليهم المدينة فقد أخرج الشيخار في صيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم رسول الله فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال أهل خيبر تنصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من ثمارها استغناء المسلمين ولقد استغنى المسلمون بفتح خيبر فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمرة. قال حفظ الفتحي أي لكثرة ما فيها من النخيل إشارة إلى أنهم كانوا قبل فتحها في قلة من العيش الذهب بالذهب روى الإمام مسلم في صحيح عن فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال وتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغالم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلالة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن قال الإمام النووي وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما أراد وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة أما الطعام أما بالنسبة للطعام فكانوا يأخذون حاجتهم من دون أن يقسم. فقد أخرج أبو داود في سننه بسرد قوي عن عبد الله بن ربيع رضي الله عنه أن قيل له هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان رجل يجيء فيأخذ منهم إقدار ما يكفيه ثم ينصرف. قال القاضي عياب أجمع الأباء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب، فأكلون منه قدر حاجتهم ويجوز بإذن الإمام أو بغير إذنه. قصة الأعرابي الذي صدق مع الله تعالى واستشهد في هذه الغزوة أعرابي وقصته في ذلك عجيبة فقد أخرج الحاكم والنسائي وسند صحيح عن شداد بن الهادي أن رجلا من الأعراب آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أهاجر معك فأصل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء فقال يا محمد مع هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت وأدخل الجنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتار العدو فأتي به يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هو؟ قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصل عليه وكان مما ظهر من صلاته عليه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا فأنا عليه شهيد قصة الأشجعي وكان رجل من اشجع مات فلم يصلي عليه رسول صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب أنه غلى من الغنيبة فقد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند حسن عن زيد بن خالد الجهلي انه قال أن رجلا من المسلمين من اشجع توفي بخيبر وانه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم قال فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما راى الذي بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا مذاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين قال الحافظ الفتح وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره قدوم مهاجر الحبشه مع جعفر رضي الله عنه وقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما فتحها ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى النجاشي بعد, بعد الحديبية عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه وكتب معه إليه أن يرسل من بقي عنده من أصحابه كما ذكرنا ذلك فيما تقدم ففعل النجاشي وحملهم في سفينتين فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر وأصحابه فالح فرحا عظيما وقبل جعفر بين عينيه وقال قولته المشهورة ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر قدوم الاشعريين وقدم مع مهاجر الحبشة الأشعريون وكانوا 53 أو 52 رجلا فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أو الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه انه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصارهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فيقيموا معنا فقمنا معه حتى قذبنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم حديث ضعيف قلت أما حديث أبي رير رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار ولفظه ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنما قط إلا قسم لي إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة فإسناده ضعيف ومع ضعف إسناده منكر المثن لمخالفته لما صح من حديث أبي موسى الأشعالي المتقدم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لهم وهم لم يشهدوا خيبر فضائر الأشعاليين رضي الله عنهم قال الإمام احمد في مسنده والمحبان في صحيحه بسند صحيحنا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم غدا اقوام منهم ارهق قلوبا للاسلام منكم فقدم الأشعريون وفيهم أبو موسى الأشعري فلما دنوا من المدينه جعلوا يرتجزون يقولون غدا نلقى احب محمد وحزبه فلما انقدموا وتصافحوا فكانوا هم اول من أحدث المصافحه زاد بن سعد في طبقاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعريون في الناس كسرة فيها مسك وأخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي الحديث من الفوائد واحد فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة أبي موسى رضي الله عنه وفيه تحديث الرجل بمناقبه وفيه جواز هبة المجهول أربعة وفيه فضيلة الإثار والمواساة خمسة وفيه استحباب خلط الزاد في السفل وفي الإقامة أيضا والله أعلم وأخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عياض الأشعري رضي الله عنه قال لما نزلت يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائمٍ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم كيابا موسى وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وروى الشيخان في صعيحهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل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 فنظر عمر رضي الله عنه على حفصه وأسماء رضي الله عنها عندها فقال عمر حين رأى اسماء من هذه فقالت حفصة أسماء بنت عميس فقال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم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 فلما بدأ ان بي الله عليه وسلم قالت يا نبي الله ابن عمر قال كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم ليس بحق بي منكم له ولاصحابه هجره واحده ولكم انتم اهل السفيرة هجرتان وفي روايه ابن سعد في طبقاته بسند صحيح قالت اسماء يا رسول الله ان الرجال يفتخرون علينا ويزعمون اننا من المهاجرين الاولين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغكم هجرتان هاجرتم إلى أرض الحبشة ثم هاجرتم بعد ذلك فقالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما في الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد رأها مهاجرة الحبشة في الحبشة وابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه في حسن عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، لم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر، قال ألا تحدثوني بأعذب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فدية منهم بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس مرت من عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت اليه فقالت سوف تعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارض بما كانوا يكتبون فسوف تعلم كيف امري وامرك عنده غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله امه لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم وهو شيخاني في صحيحيهما عن عائشه رضي الله عنها قالت أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة, بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فوائد الحديث واحد جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب اثنان وجوب بيان حكم ذلك على العالم به ثلاثة وفيه دم مفاعل المحرمات أربعة وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل خمسة وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كان بجنب القبر أو عليه أو إليها قدوم وفد دوس وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر الدوسيون فيه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وقد ذكرنا فيما تقدم أن الطفيل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأسلم على يديه ثم ذهب يدعو دوسا فلم يزل الطفيل بأرض دوس يدعوهم من الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونضى بدر وأحد والخندق ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم معه من قومه حتى نزل المدينة لسبعين أو ثمانين بيتا من دوس فيهم أبو هريرة وعبد الله بن أزيخر رضي الله عنهما أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عراك عن أبيه قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قدم المدينة في رهض من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفوطة على المدينة قال فانتهيت إليه ويقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى كافها يا عين صاد وفي الثانية ويل للمطاففين قال فقلت لنفسي ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص قال فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشركونا في سهامهم وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعدائها على أندها من دارة الكفر ناجته قال وأبقى مني غلام لي في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده إذ طالع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقلت هو حر لوجه الله فأعتقته قصة الذي قطع براجمة الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمر رضي الله عنه وهاجر معه الرجل من قومه فاجتوه المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاق له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك قال غفر لي لهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال الطفيل ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أسد فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه تغفر قال الإمام النووي في هذا الحديث حدة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم مشيئة وهذا الحديث شرط للأحاديث الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائد في النار وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي فإن هذا عوق في يديه ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضره والله أعلم ما الفرق بين هذا والمنتحر فإن قيل فما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق الحسن بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فمارق الدم حتى مات فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة قال الحرب كثير كثير الجواب من وجوه أحدها أنه قد يكون ذاك مشركا وهذا مؤمن الثاني قد يكون ذاك عالما بالتحريم وهذا غير عالم لحدثة عهده بالإسلام الثالث قد يكون ذاك فعله مستحلا له وهذا لم يكن مستحلا بل مغطئا الرابع قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بخلاف هذا فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه وإنما أراد غير ذلك الخامس قد يكون ذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فلم يلجي النار بل غفر له بالهجرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن يبقى الشين في يده فقط وحسنت هيئة سائره فدع له صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر أي فأصلح منها ما كان فاسدا والمحقق أن الله سبحانه وتعالى استجابة رسوله صلى الله عليه وسلم في صاحب الطفيل بن عمرين الدوسي رضي الله عنه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم في مجلس الآخر بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته